اشترك لا تتردد شق طريقك بالعزمات ر أ ي واحد لا يتعدد خذه رفيقك في ا ل أ ز م ا ت اعوذ بالله اسمع لما الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اما الحمد بالله ونستعينه ونعوذ أعمالنا ونستغفره ونستهديه ونعود بالله من شرور ومن بسم لله الله فلا مضل له يضلل نحمده إنه يهده هدئ له أنفسنا سيئات من من من فلا وأشهد وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن شريك إله الله له لا إلا لا مع ح م د ب بعد ومرحبا بكم د ه ورسوله فأهلا ل ل أما هذا ا في قرار ا الطيب ا ا ء ل ب م ك وأسأل ل ل وجل يجعل اللحظات ه هذه عز أجمعين مع ميزان أن حسناتنا في ق ا ر جديد من القرارات التي تاخذت في, في تاريخ ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة وصاحب هذا القرار هو ش خ ص ي ة من أ ع ظ م الشخصيات في تاريخ المسلمين ب ل ك ن ه أعظم ش خ ص ي ة ب ع د ا ل ص د ي ق رضي ا ل ل ه ع ن ه و أ ر ض ا ه إذا ا س ت ث ن ي ن ا ك ا ش ل ا ص ي ل ب ا ل ي ك و ل هناك ا ش ة ا ل إ س ل ا م ب ك ا م ل ه ا هذه ا ل ش خ ص ي ة لو و ز ن ت ب ا ل أ م ة إذ ب ان يكون ه ا ا ل ر س و ل ص ل ج ب ان يكون ه و ا ك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ا ل أ م ة ب ك ا م ل ه ا و ه ذ ا ل ي س ك ل ا م يكون ك ن ا ك ا ش ي ا ص يجب ا ل يكون ه ن ا ل اشخاص يجب ان يكون ه ن ا ل اشخاص يجب ان يكون هناك ا ن ب ا ص يجب ان ي ك ا ن ه ذ ه ا ل ش خ ص يجب ان يكون هناك اشخطاب رضي الله عنه وارضاه الفاروق الذي غير كثيرا وكثيرا وكثيرا من مجريات ا ل أ ح د ا ث في تاريخ ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة بل وفي تاريخ ا ل إ ن س ا ن ي ة بكاملها يقول صلى الله عليه وسلم في حق الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه أ ش د ه م في أ م ر الله عمر أ ش د أ ص ح ا ب ي أ ش د ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم أ ش د المسلمين في أ م ر الله عز وجل عمر ويقول لعمر إ ي ه يا ابن الخطاب يعني لو, لو ر أ ك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا غير فجك الشيطان الشيطان يخاف من عمر بن الخطاب رضي الله عنه و أ ر ض ا ه هذه ا ل ش خ ص ي ة م ح و ر ي ة في تاريخ ا ل أ م ه ا ل إ س ل ا م ي ة إ س ه ا م ا ت عمر بن الخطاب رضي الله عنه و أ ر ض ا ه في تغيير ا ل أ و ض ا ع إ ل ى ا ل أ ف ض ل و إ ل ى ا ل أ ح س ن في كل مراحل حياتي رضي الله عنه منذ أ س ل م و إ ل ى أ ن مات ا ل ح ي ا ة إ س ا م ا ت ولا تحصى ولا تعد ويكفي ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه و أ ر ض ا ه عندما وصف إ س ل ا م عمر الخطاب و ح ي ا ة عمر الخطاب فقال كان إ س ل ا م ه فتحا وكانت هجرته نصرا وكانت إ م ا ر ت ه ر ح م ة رضي الله عنه و رضي الله عن ا ل ص ح ا ب ة أجمعي. القرارات ا ل ج ر ي ئ ة في ح ي ا ة عمر بن الخطاب لا تحصى ولا تعد كالصديق تماما ً ما شاء الله من أ و ل ما أ س ل م و إ ل ى أ ن مات القرارات ا ل ج ر ي ئ ة فعلا ً ك ث ي ر ة جدا ً جدا ً لكن أ ن ا ه اخذ قرار من هذه القرارات أ ن ا أ ع ت ب ر ه ليس فقط من أ ج ر أ قرارات عمر بن الخطاب و لكنه أ ي ض ا ً من أ ع ج ب قرارات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعد كده طبعا فتح الشام ودخل في حروب مع ا ل د و ل ة ا ل ف ا ر س ي ة و ا ل د و ل ة ا ل ر و م ا ن ي ة وكانت حروب ط ا ح ن ة ك ب ي ر ة استمرت عده ة سنوات واستكمل الصديق ا ل ل رضي الله عنه بعده هنا وهناك أرضاه الفتوحات ثم ب سنوات أو بعده الصديق يعني تولى عمر الخطاب الإمارة وبدأ وفاة تولى الفتوح هنا وهناك بعد الخطاب يعني عمر الصديق في الإمارة هنا الهجرة سنة يكمل لكن من أ خ ذ الفاروق رضي الله عنه وارضاه القرار الجريء الذي نحن ب ص د د في هذه ا ل ح ل ق ة وهو وقف الفتوحات ا ل إ س ل ا م مع أن الأمور ي ة أن كانت ت س ل ا م ي ة كانت متتالية حقيقة لما نجد ن في ك ر ف ا ل سنه ب ب الذي م أجلي ه بالضبط سبت عشر من ب الهجره ط ب في سنة, 16 من في أواخر سنة 16 من راى انتصار الجيش الاسلامي في موقعه جالولاء موقع جالولاء هذه من المواقع ا ل ض خ م ة في أرض ف ارض س المسلمون اشترك فيها المسلمون بجيش كوامو بجيش ألف 18 أو 20 د 100 أ ل فارس من ل ف و ا ن ت ص ر ا ل ل م م س و ن ن ا ت ص ا ا ساحقا وكانت جلولاء ر ه ذ ه من م ع ان ق ل الفرس و م هذا الانتصار جاء بعد سقوط المدائن والمدائن هي ع ا ص م ة ا ل د و ل ة ا ل ف ا ر س ي ة وكان الكلام ده في س ن ة ستاشر من ا ل ه ج ر ة ب ق ي ا د ة سعد ا ل ب وقاص وبعدها بشهور ق ل ي ل ة سقطت جلولاء و أ ت ي بغنائم لا حصر لها من هذه ا ل م د ي ن ة ب ا ل إ ض ا ف ة للغنائم ا ل ه ا ئ ل ة التي جاءت من, الغنائم من المدائن بعد سقوطها وغنائم ك س ر ة و س و ر ي ك س ر ة والكنوز ا ل ض خ م ة ا ل ه ا ئ ل ة و ق ص ر المدائن الابيض أ ب ي يعني ض ل الدنيا ح فتحت ي ة ش ك ك ل ب ر جدا خ م المسلمين جدا على المسلمين في سنه ستاشر في موقع الجلولاء كان الفارس له تسعه الاف درهم وهذا رقم خرافي في ذلك الوقت رقم ضخم جدا سيدنا عمر رضي الله عنه و ا ر ض ى لما يعني شاف هذه الغنائم ا ل ك ث ي ر ة بكى رضي الله عنه و ا ل ص ح ا ب ة كانوا يعني الجوار عمر الخطاب ي س أ ل و ن ه عبد الرحمن بن عوف يقول ما يكيك إ ن هذا لموطن شكر يعني لماذا تبكي في مثل هذا الموقف الذي نصر الله عز وجل فيه ا ل إ س ل ا م والمسلمين و ح ص ل ا ل م س ل م و ن الغنائم و أ ذ ل و الكفره ا و أ ه ل ه وفعلوا يعني ما لا يستطيع احد من الجيوش المعاصره ان تفعله فعمر الخطاب قال والله إ ن ه ما أ ع ط ي قوم هذا العطاء الكبير إ ل ا و أ ص ب ح ب أ س ه م بينهم ش د ي د ة وسيدنا عمر كان يخاف على التصارع والتنافس بين المسلمين على الغنائم هذه وكان ه ه ذ الأموال ا ل ث ي ر ة و ك ك ث يخاف ر ا ما بالله جلولاء جلولاء كان أعداد ضخمة من يستعيذ سبي سبي هذه ض م من ة ل س ب ي ي وكان ا خ على الجيش ا ل إ س ل ا م ي أ ن ه ينخرط في التعامل مع النساء ويتخرط في التعامل مع ا ل أ م و ا ل ومع ا ل ت ج ا ر ة ومع الزرع ومع السكن في القصور ا ل م ت ر ف ة ومع السكن في ا ل ح ض ا ئ ق الغناء التي فارس الجهات الله بالدنيا سبيل وينشغلون فتحت في فارس وينسون في سبيل الله وينشغلون بالدنيا لذلك أ خ ذ القرار العجيب والقرار الجريء بوقف ح ر ك ة الفتوح في س ن ة سبعتاشر من ا ل ه ج ر ة لماذا أ و ق ف ه ا ل أ غ ر ب سبب ممكن يتوقعه حد وهو ان هذا المال ك ث ر ة بشكل كبير وهو يخاف على أ م ت ه من ف ت ن ة الدنيا قال عمر بن الخطاب في ذلك الوقت وددت ان لو ان بيني وبين ا ل فارس أ و بين العراق وبين إ ي ر ا ن في ذلك الوقت بيني وبين ا ل فارس جبلا من نار لا يغزوني ولا أ غ ز و ه م لا يخلصوا الي ولا أ خ ل ص إ ل ي ه م يعني يريد أ ن يكتفي من ا ل أ م ر بهذا القدر من الغنائم وهذا القدر من الدنيا ولا يريد أ ن يفتح الدنيا على المسلمين أ ك ث ر من ذلك مع أن الجيوش منتصرة كل يوم عن يوم بشكل واضح ولافت للنظر. وطبعا مش ممكن أبدا أي حد يفهمه إلا عندما يقدر قيمة عمر بن الخطاب وقيمة هذا المعنى في تاريخ المسلمين وفي دين الإسلام العظيم عن وطبعا أن أبدا أي للنظر بن دين ناس أن الجيوش واضح ولافت إلا الخطاب هذا تاريخ هذا الوقت الذي كل بشكل يقدر في وفي كتيرة في بتفتكر حد ده تفتح فيه الدنيا وانتصارات م ت ح ق ق ة و ك ث ي ر ة والغزو و ما شاء الله يعني يحقق ع ن ي ي نتائج غير م س ب و ق ة ان امام المسلمين او امير المسلمين ب يفتح الطرق م ر ة و ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة للجهاد والحروب والنصر و ا ل ا س ت ز ا د ة من حجم البلاد ا ل م ف ت و ح ة ومن الاموال ا ل م ح ص ل ة وان هذا ك ل يسبب عزه للمسلمين ورفع ش أ ن ا ل د و ل ة لكن عمر م خ ط ب ل ما كان ينظر الى كل هذه الامور ولكن يخشى على المسلمين من الوقوع في ف ت ن ة الدنيا فيوقف الفتوح ل ك ف و لا أ ع ت ق د أ ن في يعني امير أ و قائد في الدنيا كلها ممكن يعمل مثل هذا العمل أ و ي أ خ ذ هذا القرار إ ل ا إ ذ ا كان من م د ر س ة عمر بن الخطاب أ و كل من م د ر س ة الحبيب صلى الله عليه و سلم الذي عالم عمر بن الخطاب رضي الله, رضي الله عنه و ع ل م ا ل ص ح ا ب ة الكرام هذا المعنى الدقيق أ ن الدنيا م ه ل ك ة و أ ن المسلمين ينتصرون على ع د ا ئ ه م إ ذ ا خلت الدنيا من قلوبهم عمر بن الخطاب كان أ ك ث ر من م ر ة ب يسمع ع د مع رصال ل ا و ي س م منه ر ا ل ا ل س ل ل ا ا م ت ح ذ ي ر ا ل م ب ا ش ل ان الرسول صلى الله ا ل ي ه وسلم ا حذر بقوله والله ما الفقر أ خ ش ى عليكم لو تعيشوا فقراء طول عمركم ما أ خ ش ى عليكم والله ما الفقر أ خ ش ى عليكم ولكن أ خ ش ى عليكم الدنيا أ م تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أ ه ل ك ت ه م يعني الرسول عليه السلام يخشى على أ م ت ي من المال من الدنيا من انفتاح البلاد وضم ا ل أ ر ا ض ي ا ل و ا س ع ة على المسلمين أ ك ث ر من خشيته الفقر عليهم بشكل كلنا نظري إخواني يا من الفقر ما بيخاف من غنى. لكن سبحان الله عمر عمر بن الخطاب خط وبالفعل لعبد بن لأنه خايف من الدنيا الرحمن إن الدني كلام الفتوح خايف وقال الكلام ده لعبد الرحمن بن عوف لما、سأله. قال والله عملي سأله له خد ديت ده عوف وقف هذه الدنيا أ خ ش ى أ ن يلقى في قلوب المسلمين ا ل ب أ س بينهم أ ن يتصارع المسلمون على هذا المال لما كنا فقراء ومعندناش أ م و ا ل مكنش ا فيهن ن من التصارع م اما الآن وإذا ا ل كثرت أ ل وحصل الان كان يقول اتقوا الدنيا يعني يحذر من الدنيا ي قل و إ ن الدنيا ح ل و ة خضرا و إ ن الله مستخلفكم فيها فينظر ماذا تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ف إ ن أ و ل ف ت ن ة بني إ س ر ا ئ ي ل كانت في النساء يبقى تحذير الدنيا تحذيراً رساله السلام من كان من مستمرا ومباشرا ومتكررا في حياته صلى وكانت س ل م و حياته صلى الله عليه وسلم ق د و ة ل ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم ما تمسك ل ح ظ ة في حياته بالدنيا بل تركها وزهد فيها حتى عندما أ ع ط ي ت له الغنائم ا ل ك ث ي ر ة في يوم حنين ما احتفظ بشيء لنفسه وما احتفظ لنفسه ف بشيء د عمر عن نفسه السنين فقر بشيء ن هذه ا ل ث و وهذه الأموال ا ت بن ل ل ل ل أعطاها جميعا م م ي س وأنفق الخطاب ن ق من ا ي ش ى الفقر هذه كانت حياته صلى الله صلى عليه وسلم وتعلم منه عمر هذه منه بن وتعلم وسلم خ هذا النهج وهذا السلوك ب شارك ك ل عملي طبقه في ي طبقه ح ت ه ض وأرضاه ي الله خطاب ا عنه、وأرضها. عمر بن ر ش موقعه بدر وانتصر المسلمون انتصارا كبيرا ونزلت ا ل أ ن ف ا ل والغنائم وهذا الجيش العظيم جيش المسلمين في بدر الذي غفر الله عز وجل له والذي ر ف ع في أ ع ل ى عليين والذي أ ص ب ح مضرب المثل لكل المسلمين في كل مراحل التاريخ هذا الجيش العظيم من السابقين السابقين حصل بينه نوع من الخلاف على الدنيا تخيلوا وعمر كان شاهد هذه الأحداث وكان يرى الخطب الأحداث الصراع أو الخلاف كان وعمر بعينيه وكان على ضرت رضي الصحابة قضية الدنيا على قضية الغنائم على قضية الأنفال الكلام ده كان في عهد رسول الله السلام وفي ا ل أ ي ا م ا ل أ و ل ى ل ل إ س ل ا م ل د ر ج ة أ ن ا ل ق ر آ ن الكريم عندما نزل يعلق ع ل ى ق ص ة بدر ويعلق ا ل أ ح د ا ث بدر في ص و ر ة ا ل أ ن ف ا ل كان أ و ل آ ي ة ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في هذه السوره ص و ر ة العظيمة قال ي أ ل ن عن الأنفال ك لم يتحدث ب ب ن ن ا ا س ح و ت ع ا ل ى الأولى في الآية الصورة من هذه ع ن نصر ع ظ ي م وعن ت ح قال ي ق أ م ا ل ل م م س ي ن وعن ا ل خ ر و ج م ن الأزمة الضخمة التي ك ا بها المسلمون ن يمر و عن وعن وعن من الانفال أ م ج د بدر العظيمة التي تحققت في يوم تحققت إ م تكلم ا ا ل عن ن قضية أ لأنها قضية مهلكة قضية ق ض ي ة م ه ل ك ة ح ق ي ق ة أ ن يتصارع المسلمون على الدنيا لذلك نزلت ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى من س و ر ة ا ل أ ن ف ا ل تعبر عن هذه ا ل ق ض ي ة ي س أ ل و ن ك عن الانفال أ ن ف ل كل ل ا أ لله والرسول الله وأصلحوا فاتقوا ذات ب ي ن ك متى إصلاح ا ذ البين م ت يحدث فساد ذات البين عندما تكثر الدنيا ويحدث الصراع بين المسلمين على هذه الدنيا عمر الخطاب م كان حاضر بدر وكان شاهد هذه ا ل أ ح د ا ث و أ د ر ك إ د ر ا ك ا واقعيا حقيقيا عمليا أ ن الغنائم هذه كادت أ ن تهلك الجيش المسلم في غزوه ب د ل ل د ر ج ة أ ن ربنا سبحانه وتعالى علق عليها في أ و ل ا ل س و ر ة هذا مع أ و ل جيوش المسلمين ومع أ ع ظ م جيوش المسلمين ما بالكم إ ذ ا كان هذا ا ل أ م ر بعد ذلك في ح ي ا ة التابعين وفي وسلم وأرضاه فترة وشاف حياة الإسلامية عليه رضي حضر أحد الأمة الله مخطاب الله سنة صلى بأكثر من、سنة. عمر مخطب رضي الله عنه رضي الله عنه حضر موقع بعد برضو عنه نتائج انغماس المسلمين في ق ض ي ة الدنيا مع أن ا ل جيش احد ده ب ر ض و من أ ع ظ م الجيوش في تاريخ ا ل إ س ل ا م و ا ل جيش احد من كرام ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم و ارضاهم وفيه أ ب و بكر وفيه عمر وفيه عثمان وفيه علي وفيه ح م ز ة وفيه مصعب يعني جيش من أ ع ظ م جيوش الدنيا بل هو أ ع ظ م ه م مطلقا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم و على ر أ س هذا الجيش الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك عندما دخلت الدنيا في قلوب بعض الصحابه ة الصحابة في بعض الصحابة وليس قلوب كل في في بعض ذ ه الموقعة كانت ا ل ن ت ي ج ة كما نعلم انتصر المسلمون في أ و ل الموقعه عندما كانت الدنيا خ ا ر ج ة من قلوبهم وقتلوا من يحمل الرايه م ر ة والثانية والثالثة والحدي عشرة تخيلوا 11 واحد من حملت الراية في موقعة أحد عشرة موقعة عبدالدار حملة من بني كتلوا على يد المسلمين ولكن عندما سبحان الله دخلت الدنيا في قلوب بعض المسلمين و ب د أ و ا ينغمسون وراء هذه الدنيا ويسارعون في مخالفه ة أمر صلى ل ل ا عليه وسلم هذه امره ل ل د ن ي ا ووقف عبد الله ابن ب الله ج ي رضي ا ل ل عنه الذي كان أمير الرما ومنع على لجمع واستطاعت كان الناس من النزول على أن ينزلوا في سهل بدر هذه الغنائم حدثت الهزيمة المرة واستطاعت امرأة من سهل هذه الهزيمة الذي الرما فأصروا المرة امرأة المشركات أمير في بدر حدثت أ ن تحمل الرايه ولم يستطع المسلمون أ ن يقتلوا هذه ا ل م ر أ ة أ و أ ن يمنعوا الرايه المشركه من الارتفاع لماذا ل أ ن الدنيا تغلغلت في قلوب المسلمين حتى و إ ن كان هذا التغلغل عابراً يعني هذا ا ل ت غ ل غ كان ل م د ة اربع ي ن س ا ع ة وثاني يوم ما شاء الله في حمراء ا ل أ س د استرد المسلمون قواهم واستردوا إ ي م ا ن ه م واستردوا عافيتهم وهاجموا الكفار أ و طاردوا الكفار في موقع حمراء ا ل أ س د وفر منهم الكفار لكن هذه الاربع وعشرين ساعه فقط التي دخلت فيها الدنيا في قلوب المسلمين استحقت أن استحق المسلمون عليها أ ن تقع بهم ا ل م ص ي ب ة الكبرى التي سمها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ا ل م ص ي ب ة أو لما أصابتكم لما مصيبة مصيبة قد أصبتم قلتم أصبتم أن مثليها كل هذا ه وربنا من أنفسكم عند و سبحانه وتعالى يعلق على أ ح د ا ث غ ز و ة أ ح د في سوره ال عمران ويقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد ا ل ا خ ر ة هذا هو السبب عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مطلع على كل هذه ا ل أ ح د ا ث كان مشاركا في بدر كان مشاركا في أ ح د كان مصاحبا للحبيب صلى الله عليه وسلم في كل مراحل حياته يقول عبد الله بن عباس يقول عبد الله بن مسعود الله عبد بن رضي الله عنه أ ر ض ا ه أ ن عمر بن الخطاب ذهب بتسعه ة أعشار العلم ا ل ل عنه ر اعشار العلم رضي الله عنه وأرضاه. لذلك ا ت ط أن يأخذ ه العلم ي لكثرة الأموال جرء و قوي ر ر ا ق جدا ً فيه انتصار واضح على النفس لم ينظر إلى ملكه لم ينظر إلى كثرة غنائمه، لم ينظر إلى كثرة ثرواته، لم ينظر إلى سلطانه في العالم كالسلطان الأول أو القائد الأول الأعظم في العالم لم ينظر إلى كل ذلك ولكن أوقف الفتوح حماية للجيش الإسلامي من نفسه، حماية للجيش الإسلامي من الدنيا حماية للجيش الإسلامي من التصارع بينهم وبين بعضهم البعض على هذه الأموال غنائمه حماية من حماية من حماية من بينهم بعضهم ينظر ينظر ينظر ينظر في في ينظر وبين نفسه كثرة كثرة ثرواته اتساع هذه أو أوقف وكان في نفس الوقت قرار جريء ل أ ن ه وقف ق د ا م الجيش بتاعه وقف ق د ا م الشعب ا ل إ س ل ا م ي الكبير الذي في دولته لأن الناس الطرف الأموال الدنيا أجل تحصيل الدنيا فإذا أخذ قرار بأنني لن أكمل الفتوح لأن أموالكم كثرت ففي هذا خطورة شديدة على الدولة لكن أخذ بأنني عنها من بطبيعتها وتكافح فإذا قرار هذا تحب وتحب وتحب وتبحث وتتعب ففي شديدة عمر وتكد وتسهر كثرت خطورة رضي أرضاه الله عنه كان شديدا في أ م ر الله عز وجل بل هو أ ش د ا ل أ م ة جميعا في أ م ر الله كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس هيوقف الحرب مع فارس ممكن فارس طلقت نفسها في جريء الجيوش ممكن تعقد بعض المؤامرات والتدبيرات لحرب المسلمين كان لأنه ممكن ممكن ممكن لكنها كانت موازنات في نظر عمر بن رضي الله عنه الوقت الأمر جدا الحرب المؤامرات الخطاب الله أرضاه طلقت لحرب تعقد تجهز مع عمر رضي ده بعض إما أن يقاتل الفرس الدنيا أن بجيش ضعيف تغلغلت الدنيا في ق تغلغلت ل ب هذا وحدث التنافس والتصارع بينه وبين بعضه البعض وإما ويؤجل المسلمون وتخرج قلوبهم مرحلة من المراحل حتى الدنيا التنافس البعض قتالهم قليلا القتال أسباب الإيمان على إلى يستكمل بينه أن من من يصبر بعضه ه المفهوم يا إكواني والله في منتهى العمق ورجعوا مراحل التاريخ الإسلامي المختلفة هل عندما سقطت ا ل خ ل ا ف ة ا ل ع ب ا س ي ة مثلا كانت ف ق ي ر ة بالعكس كانت ا ل أ م و ا ل في ا ل خ ل ا ف ة ا ل ع ب ا س ي ة أ ك ث ر من أ ن توصى وكان الناس يعيشون في القصور وكانوا يلبسون الملابس ا ل م ت ر ف ة ا ل ح ر ي ر ي ة والموشاب الذهب والمخالفه ا ل س ن ة هذه أ م و ا ل ك ث ي ر ة جدا ً كانت في ا ل د و ل ة عند سقوطها سقط العالم ا ل إ س ل ا م ي بسبب ترفه وهنشوف بعد كيف الحلقات كيف سقطت ا ل أ ن د ل س في مرحلها ة من م ر ا ح ل ل ك ث ر ة ا ل أ م و ا ل ولانشغال ا الناس بالقصور و ا ل ح ض ا ئ ق الغناء وما إ ل ى ذلك من ا ل أ م و ر وسقوط ا ل أ ن د ل س ا ل أ خ ي ر عندما ضاعت ا ل أ ن د ل س ب ا ل ك ل ي ة في س ن ة ا ث ن ت ه ج ر ي ة ما الذي أ س ق ط ه ا أ س ق ط ه ا ك ث ر ة الدنيا و ك ث ر ت ا ل أ م و ا ل وتنافس الناس على هذه ا ل أ م و ا ل لماذا سقط المسلمون تحت أ ق د ا م الصليبين ي في الحروب الصليبية؟ كثرت الأموال في أيدي المسلمين وفتنوا بهذه الدنيا وتصارعوا وتكلبوا على الدنيا وتنافسوا فيها وأصبح من بينهم شديدا حتى صار الأمر إلا ما صار إليه في الحروب الصليبية في التطار مع الصليبيين في الأندلس في كل مراحل التاريخ الإسلامي على إلى إليه كل لا وأصبح حتى كثرت بهذه بأس بينهم في أيدي في في في في من مع س قلوبهم ط المسلمون عمر رضي الله عنه كان شايف كل ا ل أ ح د ا ث دي وكان يتمنى أ ن يسيطر على د و ل ة ص غ ي ر ة بقلوب س ل ي م ة أ ف ض ل لو أ ل ف م ر ة من أ ن يتسع ملكه ف ج أ ة ثم تتهاوى ا ل د و ل ة تحت أ ق د ا م أ ع د ا ئ ه ا ل أ ن الدنيا قد دخلت في قلوبها إحنا دلوقتي وضعنا إيه؟ إحنا دلوقتي فقرة؟ العالم الإسلامي في إيه دلوقتي؟ ولا العالم الإسلامي الإسلامي إخواني وضعنا يعاني من ينقصه لكن العالم ولا العالم التخمة الأموال العالم يا وإخواتي لا أبدا المال دلوقتي دلوقتي دلوقتي؟ وفي فقرة؟ شرقي في في في غربي؟ الكلام ذ ي ا ا ن عند بن عمر خ ط ب رضي وأرضاه ينقصه الله ا ل ل عنه ع الذي كان ن ع ده عمر بن رضي الله عمر بن الخطاب ا ل ل عنه و ا ل ص ل والتقوى الذي ا ا ح ك ن عند ع م ر بن الخطاب ا ل ل رضي ه ورضي أجمعين الله الصحابة الكلام عن دي ه والنظرة د هتفسر لنا ع د ة مواقف في ح ي ا ة عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب أ م ر ا ل ص ح ا ب ة أ ن يكوفوا ا ل ك و ف ة يعني إ ي ه ان يعملوا م د ي ن ة اسمها ا ل ك و ف ة لماذا ل أ ن ه خشي على المسلمين من ا ل ح ي ا ة ا ل ك ث ي ر ة في ح ض ا ئ ق وفي مزارع فارس ف أ م ر ا ه ن بعمل م د ي ن ة ج د ي د ة اسمها ا ل ك و ف ة تكويف الكوفه ة صناعة أو بناء مدينة يعني بناء ا أو م س ا الكوفة في الصحراء الفرات مدارك الصحراء لا تفرق بينها وبين المدينة غراء لا جسر ولا بحر كما على وعلى أول وبين تقول في تفرق بحر نهر جسر من أ م ر ثم بنى هذه ا ل م د ي ن ة و أ م ر المسلمين في هذه المدينة في بادئ ا ل أ م ر أ ن يبنوها من البوص يعني من خشب القصب حتى لا تكون م ت ر ف ة ولما عاش المسلمين في هذه ا ل م د ي ن ة ف ت ر ة من الفترات حدث حريق التهم هذه المنازل ف ا س ت أ ذ ن و ا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أ ن يبنوا بالطوب اللبن تخيل هذا يحتاج إلى استئذان من أمير المؤمنين الذي يبعد الناس عن الدنيا إلى الناس هذا من عن فبنى أ م ر أ و أ ذ ن لهم ببناء ا ل م د ي ن ة بالطوب اللبن على أ ل ا يزيدوا كل منزل على ثلاث حجرات وعلى أ ل ا يتطاولوا في البنيان تراجل نظرته في منتهى العمق وراجل العمق فعلا شايف إيه اللي ممكن يصلح حال الأمة وإيه اللي ممكن يسكت حال يصلح الأمة منتهى ممكن ممكن إيه وإيه في يسكت وده ب ر ض و اللي بيفصلنا ل بعد كده موقف عزل خالد بن ا ل وليد رضي الله عنه لانه شاف ان الناس فتنت بخالد ا بن ا ل وليد واعتقدت ان النصر من عنده فعمر ا ل خطاب قال مش عايزين النصر الذي يضيع ع ق ي د ة الناس وعزل خالد بن ا ل وليد مع انه كان يثق تمام ا ل ث ق ة في قدراته ا ل ع س ك ر ي ة و ا ل ق ت ا ل ي ة وقال عن نفسه بعد ذلك بنفسه قال ما عزلت خالدا رضي الله عنه و أ ر ض ا ه عن س خ ط ة ولا خ ي ا ن ة ولكني وجدت أ ن الناس قد فتنوا و به فخشيت أ ن يوكلوا إليه يعني رجل يعني س ب ح ا ن ا ل ل ه ي ن النصر ظ ر إلى أسباب النصر تماما كما نزلت في الكتاب و ا ل س ن ة وما النصر إ ل ا من عند الله في الوقت يا اخواني و ي خ و ا ت ي اللي هيفهم فيه المسلمين ا ل أ م و ر ب ن ظ ر ة عمر بن الخطاب ويعرفوا حجم الدنيا القليل وحجم ا ل ا خ ر ة الكبير و أ س ب ا ب النصر الحقيقيه في ا ل إ س ل ا م عندها سيفلحون ت ح ا ل وجل للمسلمين مشارك الأرض ل ه ومغاربها عز و مشارك س ي ف لا في الدنيا فقط ولكن في الدنيا و ا ل آ خ ر ة